العاقلة من العقل والعقل في لغة العرب الحبس والمنع يطال عقل البعير إذا ربطه ومنعه من الشيء وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه بمعنى ينهره عما لا يليق من فتاحة الأمور والمراد العاقلة هنا في اللغة والاستلاح شيء واحد وهو العصبة والعصبة سمية عصبة من العصابة والمراد بهم قرابة الإنسان المتعصدون بأنفسهم كإخوانه وبني إخوانه من جهة الأشقاء والأب وكذلك أيضا أعنامه وبني العمومة كأعنامه وبني أعنامه وبني بني أعنامه وإن من جهة الأب والأشقاء هؤلاء كلهم قرابة الإنسان يوصفون بقولهم عصد كما تقدمنا على في العبادات والمعاملات أكثر من مرة وصدوا بذلك لأنهم كالعصدة كالعصابة تشيطوا بالرأس وهم يشيطون بالقريب فإذا نزلت به نازلة أو ألمت به مصيبة لقدر الله فهم الذين يتعصبون له ويشيطون ويشيطون به هؤلاء يصفون بكونهم عاقلة لأنهم يعقلون قريبهم بمعنى يحيقون به فيمنعونه من الأعداء إذا أرادوه بسوء ولأنهم إذا وجدت البيئة أخذوا الإبل فعقلوها عند باب المجه عنه لأنهم القرابة الذين يذهبون ولأنهم يعقلون بمعنى يتحملون البيئة وقالوا عقلت البيئة أي تحملتها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ثم مأمتم يا خجاعة قد قتلتم هذا القتيل منه ذيل وأنا عاقله يعني دافع لبيته هذه كلها أوجه في سبب تشريك العاقلة بهذا الاسم المراد بالعاقلة تشريع إسلامي كان موجودا في الجاهلية كانوا في الجاهلية تتحمل قرابة الإنسان البيئة وتبسعها عن قريبهم وأقر الإسلام هذا التشريع الذي كان هذا العمل الذي كان موجودا في الجاهلية وهذبه وقومه وجاءت شروط شرعية يحق الله بها الحق وأبطل به الباطل وبناء على ذلك لو أن شخصا أخطأ فقتل شخصا خطأا ووجدت عليه البيئة فقرابته وعصبته يدفعون هذه البيئة يتحملون عنه البيئة وهكذا لو أنه صدم شخصا بفيارته خطأا فوجبت عليه نفس البيئة فقرابته هؤلاء من العصب يدفعون نفس البيئة فهم يتحملون عنه هذه الحمالة قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالدية على عاقلة المرأة من هذيل حينما اختصمت المرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها فقضى عليه الصلاة والسلام بديتها على عاقلتها وكذلك أيضا في قصة قتيل هجاعة القتيل هذيل فإن النبي صلى الله عليه وسلم تحمله من هذا الحلف لأن بين أجداد النبي صلى الله عليه وسلم وخجاع حلف كان موجودا في الجاهلية وخزاعة احلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية والإسلام ولذلك كما تعلمون في قصة الفديبية في صفح الفديبية من سبب نقض هذا الصفح من قريش وقال قائل خزاعة اللهم إني ناشد محمدا حلفاء بينا وأبيه الأطلد فناشده بالحلب الذي كان موجودا واستمر وبقي بعد الإسلام هذا الحلف يعني يدل على مشروعية العاقلة وأيضا على مشروعية العاقلة بالأحلاف بين القدائم فإذا وقع الحلف بين القبيلة والقبيلة على المناصرة والمؤازرة والتحمل فإن هذا له أصل بالإسلام ومحمول على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أبقى حلف أبيه وأجزاء آبائه وأجزابه مع خزاعة مع الموحيف مع القبيلة فإذا وقعت المناصرة بين قبيلة وقبيلة وبينهم حلفة إن هذا الحلف يتجد به المناصرة ويتتحمل به القبيلة عن القبيلة الأخرى إذا حصل الدماء وحصل الديات كثيره لم تفقطع القبيلة الأولى أن تتحملها إن تنتقل إلى القبيلة الثانية بالحلف والعاقلة في الأصل كما سوضينا المصنف رحمه الله من جهة النسد ومن جهة الولاء ويلتحق بذلك حلف القبائل كما ذكرنا لثبت السنة به وقد حمل بعض العلماء قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآسوهم نصيبهم على أن المراد به التعاقد بالأمين والحلف على النصرة بين القبائل بعضها مع بعض وأما إذا انتقل شخص من قبيلة إلى قبيلة أخرى بسدد دن أو فرار من حق فهذا لا حلف فيه لقول من معلماء ولا يحصل به العقل كما قرره وغير واحد من الأئمة رحمه الله ودينا أن المراد هي الأحلاف الظاهرة والحلف إذا كان عن الوجه الذي ذكرناه وكان على أمور شرعية لا جاهلية فيها فإنه مشروع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث شهدت بدار الله بن جبعان خلفا ما أحب أن لي به حمرا حمر نعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت وهذا الخلف خلف الفضول وحلف الفضول وقع في دار عبدالله بن جبعان أنهم مناصرون المظلوم ويعينون المحروم وأنهم يعينون الحاج والمنقطع ونحن ذلك من الأمور التي توافق الإسلام ولا تخالف شرع الله عز وجل فهنا يقول المصنف رحمه الله باب العاقل وما تحمله هذا الباب الحقيقة من عدل الله عز وجل وهو باب عظيم آآ آآ عدلت فيه الشريعة بين الناس وجعلت العقل على قرابة الإنسان لأن الذي يرث الإنسان هم قرابته فكما أنهم يأخذون الإرض ويغننون كذلك يتحملون الخسارة وهي هنا من اعترض على الإسلام أنه أعطى الذكر مثل حظية الأنثى مثل حظة الأنثى أخطأ في فهن الإسلام الإسلام في الأصل جعل الذكر يتحمل ويعقل ويغرم وفي النفق يتحمل النفق والأنثى لا تتحمل هذه التدعات ولذلك العقل في نظام العاقلة في لا تتحمل الأنفة كما سيأتي إن شاء الله تفصيله لأن العقل للقرابة بنسبة العصبة المتعصدين بأنفسهم وهذا من أقوى الأمور التي تدمغ بها هذه الشبهات أن الإسلام ربط بين الغن والغرم والقاعدة أن الغرم بالغن والغن بالغرم وهو معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن الخراج بالرمان يقول رحم الله باب العاقلة وما تحملها في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الاحكام والمسائل التي تتعلق بعقل الديات فأنا رحمه الله تعالى عاقلة الإنسان عصباته كلهم عاقلة الإنسان عصباته كلهم عاقلة الإنسان في الجناية إذا جنى جناية وأنه أخذ سيارة تدهس أو كان معه في سيارة أربعة أشخاص وتوفوا وكان متسددا في موتهم فعليه أربع ديال من, من, الذين يتحمل من, من الذين يتحملون هذه البيات هم العاقلة وهم عصباتهم وكلهم طبعا العصبات الأقرب في الأقرب من كيف الأصل عصبة الإنسان طبعا عموداء النسب آباؤه وإنعه أبوه وأبوه أبوه اللي وجده من جهة الذكور متمحضا بالذكور دون الإناث ثانيا أولاده الذكور فروعه من الذكور ابناء وأبناء أبناءه وإن نزلوا فالإناث لا يدخلوا في هذا التعصيب كذلك أيضا فروع أبيه إخوانه من جهة الأشقاء من شاركه في والدي وهم الأشقاء أو شاركه في أبي دون أمنه فالأخ أم من العصب ولا يتحمل ثم ننظر إلى من شاركه في أبي في جده وهو أصل أبي اللي هم أعمام الأشقاء وأعمام الأب وأبناؤهم ثم من شارك أب الجد ثم من شارك جد الجد لأن ننظر في هؤلاء الأقرباء إن كان عندهم قدرة وعندهم مال وستطاعوا أن يرفعوا هذه الخمسين ألف التي ينصف ديال أو هذه المئة ألف لا إشكال نجتجني بالأقرباء الأقرب فالأقرب فإذا كانوا فقراء وضعفاء فيهم من لا يتحمل وظروف الناس شاعد انتقل إلى الأبعد فالأبعد حتى نصل إلى العشيرة يعني ينظر الأقضى إلى العشيرة إلى القبيلة بكاملها فيقسم عليها فلو كانت القبيلة قليلة العدد قليلة المال ولا تستطيع ولها حلف مع قبيلة أخرى انتقلت العصب إلى قبيلة الأخرى فما ذكرنا في العقل بالأحلاف هذا بالنسبة لجهة النسب والنسب القراضة القديمة تعريفة سمي بذلك لأن الإنسان ينسب بمعنى يضاف لأن النفر أصله الإضافة وسمي القديد بهذا الاسم لأنه يضاف إلى قريب إينا من النفر والولاء, والولاء فإذا أعل ولا نعمة المعتق على العتيق وفي مولى أعلى وأسفل المولى الأعلى هو نفس المعتق والأسفل معتق العتيق فإذا أعتق المولى صار بينه وبينه ولا في القديم طبعاً نحن ديننا أن الرق ليس مختص بلون ولا بجلس ولا بطائفة وإنما هو راجع الكفر فإذا ضيد الرق بهذا السبب وأعتق شخص مولاً له صار هذا العثق موجداً للولاء حتى ولو أعتقوا بكثارة واجبة فإذا عليه ثبت هذا الولاء سائدة هذا الولاء أن هذا الرقيق لو توفي مثلا في بعض الأحيان يكون مثلا حينما كان في القديل مولى مثلا من الروم لو فرضنا أنه أخذ عد من الروم ثم أعتق هذا أسلم هذا العد وأعتقه سيده في كفارة أو أعتقه نافلة فلما أعتق ليس له أحد من أقربائه الذين يرثونه قام هذا الرقيق وباع واشترى المعثق وباع واشترى فأصلح عنده أموالك فلما توفي نظرنا إلى قرابته لم نجد قريبا حتى يارفه ليس عنده أولاد ولا إخوان ولا قرابة ولا زوجة او عنده زوجة وفض المال من الذي يرث إذا انقطع من جهة النشد التوارف ينتقل إلى الولاء فالولاء أسبب من أسلاف التوارف كما أن السيد يأخذ الولاء في حال الغنيمة يتحمل أيضا في حال المولاء الأسهل في حال الجناية ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب كما في الصحيح وقال قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإننا الولاء لمن أعتق ونهى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حبيب بن عمر رضي الله عنه مع عن بيع الولاء وهبتي. فجعل هذا هذه وصل بين المعتق والمعتق في هذه الحالة يتحمل بالولاء كما ذكرنا قريبهم وبعيدهم قريبهم وبعيدهم نبدأ بالأقربين إذا كان اكتفوا خاصة إذا كان فيهم غنى ويسار ووزعوا الدين وقالوا نحن نتحمل مثلا الآن لو شخص اعتدى ااا لجنه في قتل خطا فكان له اعمال ثلاثه اعمال الشقاء او ثلاثه امان الشقاء ولئم هم اغنياء اثرياء فقسموا هذه الديون بينهم وقالوا هيا تحملها فقط الابعد ولجنه هؤلاء وقالوا نحن تحمل الديون فتحملوها فقط عند قيتين لكن لو أنه ما كفى الأعنام ينتقل إلى بني الأعنام وبني بني الأعنام وإذا كان الأعنام في درجة الجد ينتقل إلى الأعنام أعنام الأب وأعنام الجد وأعنام جد الجد وبنيهم لأنه كان له نفس وذرية فهؤلاء كلهم قريبهم ومبعيدهم يستوي في صر العقل وهذا من نعم الله عز وجل على المسلمين وما كانت تعجزهم هذه الحقوق ثم نظر ان... ثم انضر... ثم رحمك الله إذا أعان القريب قريبه في حال الخطأ كيف تجتمع القلوب وكيف تتآلف وتتكاتف وتتعاطف ويحصل بينها المحدة التوافل وهذا مقصود إثنان أنه يحرص على رب الناس بعض من بعض فكيف إذا كانوا أقرباء فلو أن إنسانا مثلا يقود سيارته ومعه أشخاص وحصل له حادث وتوفي لهؤلاء الأشخاص ثم جاء أقرباءه وتحملوا البيات كيف يكون أثرها في نفس هذا الشخص كيف يكون أثرها وكيف يحب جماعته وقرابته ويتصل بهم وإذا بالإسلام يقول هذه الوسائج ويقوّل هذه الصلاة ويذكر القريب بحق القديم عليه وفي هذا لا شيء خير كثير مع أنه فيه يعني تحمل بالمسئولية وتحمل الضرر لكنه يحدث شيئاً من المحبة والترابط بين أسراد المجتمع فما هيك عن القرابة الذين هم أولى وأحق من يكون بينهم ذلك حاضرهم وغائبهم حاضرهم وغائبهم طبعا الاقرضا فيه من الذي يكون في نص المدينة فيهم الذي يكون في مدينة اخرى فيه من الذي يكون في مدينة في الذي الناس وفي البابية فبعض العلماء يرى انه إذا كان الغائب غائدا بعيدا فمن ينظر الى الاقرضا ولا ينظر للزعيد وتفرض الديى مقسمة على الاقرضا ومن اهل العلم من قال إن الأقارب لو كانوا في بلد بعيد فتب قاضي الظلد الذي في الجنائي إلى القاضي الذي في الظلد بعيد وألزمهم والحقيقة من حيث الأصل هذا أقوى من حيث الأصل نعم أقوى لأن العبرة بوجود الموجود بالتحمل والمسؤولية وهذا موجود من جهة الطرابة ربصوا يقريبهم وبعدهم هذا هو الذي اختارهم بسم رحمه الله نعم حتى موضينا سابهي اختلف العلماء رحمهم الله في الشخص القاتل نفسه لو أن شخصا يقود مثلا خيارة وحدث له الحادث تحمل فيه ثلاث ديات هل الديات يدفع هو فيها أن أنها تكون للعاقلة فقط ودها من أهل العلم من قال العاقلة هي التي تحمل والقاتل لا يحمل القاتل لا وتحمل شيئا وهذا له من ظاهر في لكن من حيث الأصل يقولون إن العاقلة تنفه وتأخذ المراب العصبة من عن فصله كما ذكرنا في القرابة من جهة الآذاء والأصول فقالوا في هذه الحالة يتحملون واستدلوا بأمن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو خديث الصحيحين قضى بديتها على عاقلتها ما قال عليها وعلى عاقلتها قال فخفوا الديا بالعاقلة وقال في الحديث آخر فقضى بديته على عاقلته وقال ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هدي وأنا والله عاقله فأفدت من السلم نفسه أنه يعقل وما قال إن القتيل أو قرابة القتيل أو في مال القتيل شيء من العقل هذا وجه والوجه الثاني يقول يتحمل القاتل جدا على قدر غناه يشفر كما سيأتي إن شاء الله فإن كان القاتل ما عنده مال ينتقل إلى أقربائه في الحقيقة أقول الأول قوي جدا من جهة النص قوي من جهة ولا ونأقل على رقيق إذا أثبتنا لحظة في المسألة الأولى إذا أثبتنا أن القاتل أن القاتل لا يتحمل بناء على ظهر حديث في هذه الحالة اختلف العلماء في عنودي المسأل أصوله وفروعه قالوا إذا امتنع علي أن يبتع فأصله آخر من فكنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مفاطن ضبعة مني فالولد قطعة من والده اذا كان الفرع لا يدمك الاصل من باب اولى وافرا لان الافر هو اصل وثاني انه لم يدمك الجراع قالوا هو تسقط عنه والشرع كذلك قال انه بضع من القاتل الاصل لان القاتل بضع من والشرع لان المقتل قاتل اصل لذلك الفرع وهو بضع من المصلف رحمه الله قال حتى عموده ينسب يربع على هذا القول ويرى بعض العلماء اخصاص الحكم بالقاتل فقط لأن الأصل أنهم يتحملون وسقطت عن من لمن الذي ذكرناه فيضعف جريان القياس أو جريان الأصل من هذا الوصف نعم ولا يطلع على رقيق ولا عقل على رقيق لا له يملك المال وملكيته ضعيفة ذلك الحديث ابن عمر رضا الله عنه ما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبده وله مال فماله للبائعين لا يشرطه المفتاح فأخلى يده عن الملكية وغير, وغير مكلف اللي هو الصبي والمجهون فلو أن قرابة كان فيهم سبيان ابن عمو صبي دون البلوغ وعنده مال مثلا ورث عن أبيه وورث عن أبيه عنده مال هذا الصبيع عنده مال لا نجد في ماله عقلا لأن العاقلة لا تثبت في غير المكلف ودأ قالوا لأن الأصل في العاقلة المعاوضة والنصرة فكما أنه ينصره إذا أخطأ فذلك يتحمل هو خطأ الآن هذا الولد لو أنه بالغ وحصل له نشف خطأ تحمل قريبه والعكس مدى موقع لقريبه يتحمل لكن حينما يكون قاصرا ودون البلوغ لا يستطيع النصرة ولا يستطيع المعابدة وبناءها قالوا انه له لا عليه وهذا الوجه السقط في حقه بمانع الحديث الذي ذكرناه وقالوا إن غير المكلف من الصبي والمجنون لا عقل عليه لسقوط المعاظدة والمناثرة فيه ما. ما. ولا فقير ما. ولا فقير لا يكلّب الله نشفا لا فلو كان بني أعمام كلهم فقراء ينتقل إلى بني أعمام الأب وإذا كان بني أعمام كذلك بني أعمام الجد يعني ينتقل إلى الأقرب فالأقرب على حسب اليسار والغنى لا تجب على الفقير والفقير لا يستطيع أن يعول نفسه في يعول غيره ولذلك لو يكلف الله نفسا إلا وسعى وليجمع على أن لا يجيب عليه ما. ولا أنت ولا أنت لنذكر ما اختصاص هذا بالذكور الذكر عليه النفقة وعليه وله النراف بالعصبة ولذلك لو فرض هذا الذكر لأخذ مال قريبه كلنا بالتعصيد ونظر كيف التفريق في الشرع بين الذكر والأنكة في الميراض وفي المؤاخذة ومن هنا جاء العدل الذي قامت عليه السماوة والأرض ولي أن لا تناصر ولا تعابد لأن الأنكة لوفت من أهل المصر ومن عابده ولذلك فقط الجهاد عن النساء ومن هنا قالوا أن الأنكة لا تحفظ ولا تاقب نعم ولا مخالف للدين الجاني ولا مخالف للدين الجاني لانه ينقطع طبعا اذا كان على ملة غير ملة الجاني فليس بينهم الاصل الموجب للمعاضلة والمناثرة في الدين والشرق لان العاقلة تحمل المناثرة والمعاضدة بالطبع والمناثرة والمع victorious بالشرق فاذا وجد مهم المناثرة والمعازدة بالطبع امتنعوا إذا وجد ما يمنع المعافضة والمناصرة بالشرع امتنع ومن هنا لا يقضي القاضي على صاحب على قريبين من ملتين مختلفتين سورة هذه المفألة كانوا في القديم طبعا ولا يعني بالنسبة لأهل الكتاب إذا كانوا تحت حكم المسلمين وحكم بالعاقل لهم أراد القاضي أن يحكم بشريعتنا احتكموا إليها فقض القاضي بالعاقلة فإذا كان هناك قريب من الحاقنا على ملة غير ملة الجاني لم يحمل ولا يقضي القاضي بشمالته فلا يقضى بين ملتين مختلفتين من بذ بين النسيين والكفار ولذلك قطع الله التوارف بين النسيين والكافر فقال صلى الله عليه وسلم كما هو الحديث الصحيح حينما قال له إثامة بن زيد رضي الله عنه حبه وابن حبه رضي الله عنه وعن أبيه أين تنزل غذا؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباء؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا كافر المسلم ننزلنا بخيف خيدي كنانا حيث تقاسم على الكفر فالشاهد أن المسلم قطع التوارث بين المسلم الكافر لا. ولا تحمل العاقلة عند المحظة ولا تحمل العاقلة عند المحظة بعد أنديا حقيقة العاقلة أو منهم العاقلة ومن الذي يدخل في العاقلة ومن الذي لا يدخل شرع رحمه الله في الموجبات للعقل وهو الخطأ دون العمد فلو أنه قتل والعياذ بالله عمدا فالعاقلة لا تحمل الديه لو قال أولياء المخصول مريد الديه فقال لقاء العاقلة يجفع الديه نقول لا تنزل العاقلة الديه إذا كانت خطأا نحظه ولا عداً ولا عزا كذلك لا تحمل إذا كان رقيقا منبوكا لا يعني في قيمته وجنايته لا ولا صلحا ولا صلحا لا تحمل صلح الإنكار قالوا وهذا تقدمنا أنا في المسألة في الصلف وبينا أنه إذا حصل بين الخصمين في مسائل الصلف بينا يكون عن الإقرار وعلى الإنكار فخصة الطائفة من العلماء على أنه لا, لا يحمل في صلح الإنكار خاصة وهذا الذي نفاه المصنف من عدم العقل في هذه الصور أصله أثر ابن عرباث الذي رواه البهقي في سننه وصشح وقفه وضعف رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الزيل عيث المرفوع إنه غريب تعني رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعف بعض العلماء رحمه الله إسناد المرفوع نعم لكن العمل عليه عباه من رحمه الله ولا اعترافا لم تصدقه به لو اعترف بجناية. وقال أنا قتلت فلان خطأا والعاقلة لا تصدقه بهذا قالوا إنه لا تحمل العاقلة هذا الاعتراف الذي تنكره لإنكارها وجه لأنه قد يتواطع هذا الشخص مع أولياء المقتول لانه يضغط على جماعته وقرابته وقبيله قدس اربيه ثم ياخذ او يقتشل ضالك دينه هو من يدعي جورا وخيدا أنه اعتبر عليه او شتكى دنا نعم هذا شد الذرائع ولا ما دون الديه التامه ولا ما دون الديه التامه و ما دون اختلف العلماء رحمه الله في مسألة القدر الذي تحمله العاقلة بعض العلماء يقول العاقلة تحمل القليل والكثير في الضمانات التي ذكرها ولا يتقيد هذا لا بالثلث ولا بنصف العشر من الديم ولا دنيا يعادل غرة الغرة ومن أهل العلم الحده بالغرة فأبي حريف رحمه الله منهم الحده بالثلث كما هو مذب والمالكية عنده موجه بذلك رحمة الله على الجميع وفي الحقيقة عند النظر في الأدلة قد يقوى حمل قليل والكثير لأن التحديد بالثلث مبني على النظر والأصل الحمالة بأسلابها وموجداتها أنه يتحمل جناية الغير سواء كانت قليلة أو كثيرة نعم. بسم الله إليكم فضيلة الشيخ وأجبر لكم النفوذ في الأجر فضيلة الشيخ قر السائل هل من القريب إلى البعيد توقفي إذ أنا ما في القبيلة بالدفع والمشارة عما دمنا قداء الزين يستطيعون تغطية الدياد أسبق الله هل الانتقال من القريب إلى البعيد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وفحله ومعلى آله ما فينظر القاضي في قرابة الإنسان الشخص ويسرب عليهم على حسب غناهم ويسرهم هناك الغني وهناك المتوسط إذا اجتزأ بالأقرباء القريبين من الشخص إنه ذلك ولا ينتقل للأبعد تختص من الأقرب والأقرب كي إذا شدوا ينتقل إلى الأبعد والله تعالى آمن أصابقكم الله فضيلة الشيطة والسائل عندنا في القبيلة يلزم كل ضالغ بدفع مجمع معين وأحيانا تتكدس الأموال المجموعة لهذا الغرض هل في هذه الأموال جكا أصابقكم الله الصندوق القبيلة ينبغي أن يعلم أنه لا يفكم بخروج المال من ذنة أنا الدافع إلا إذا وصل لمستحده فمن هنا نقول إن الأصل أن المال لمن دفع وإذا كان لمن دفع فلا نحكم بانتقال يده بدليل أنه لو مات لوجد شرعا رده إلى ورفته لو قالوا في القبيلة ما نرده نقول هذا حكم خلال شرع الله عز وجل الأصل أنه يرد إلى صاحبه لأنه دفع من أجل الطارئ والحادي وما دفع للسبب يتقيد بذلك السبب وإذا مات الشخص ولم يدفع يرد إلى قرابته وغرفته هذا ما يوجد أن يهدر فيه سبب الدفع فيه فإذا كان الذي دفعه على أساس أنه للموادل والعوارض وإذا لم توجد هذه النوازل للعوارض فهو في ملكيتي حتى تحدث هذه النوازل للعوارض إذا فدت هذا فعليه زكاته وإذا ناته توفي مرد إلى ورثته ولهم مضى في ذلك المال بعض العلماء يقول هذا المال أصبح لا مالك له إذا لا مالك له ما تجد الزكاة هذا محنظر أولا يختلف عندنا قولان نرجع إلى الأصل هل الأصل في هذا المال أنه مملوك بدافعه ولا لغيره وهل الذي دفع فعلا خرج عنه دفعه من شبب وقال إذا حدث حادث فهذا أخصم منه مثلا عقلي وقسم من العقل أو نصيل من العقل فلو قال قائل هذا مدفوع فرضى مثلا رأس القبيلة على أسرادنا من أجل إذا طرأ طارئ بغض النظر عن عاقلة أو غيرها نقولنا هذا الأصل ينبغي أن ينظر فيه لأن الزام الناس بالدفع في ما أندمت به الشريعة يحتاج إلى نظر ولا يفرج الناس ولا يأخذ المال بسيط الحياة أما الناس لها شرمة كحرمة الدماء ومن هنا نقول ان هذا المال ملك من حتى يضم الدليل على أنه خرج عن ملكيته فلو قال قائل إذا تصدق به قلنا لم نصل إلىه بل نتصدق به فأصلح شيخ القبيل وكيلا بدفعه للمحتاج ومن دفع صدقة إلى شخص من أجل أن يعطيها إلى مستاج ولم يعطيها فالوكيل منزل منذة الأخير لا زالت يده أنانا والمال واجب مجد فلو أعطيت رجل مئة ألف أن يتخدق بها الفقراء وحدثها حتى حال علي الحول وجبت زكاةها اجمعها لما لم تصل إلى مستحقها ولم تقل يدك الموجدة ليد الزكاة إلا بعد أن يستغنها المسكين والمحتاج فإذا كانت هذه الأمال ضفعت بسبب سبب ما وقع ولم يحدث فلا زالت في ملك أهلها يجب ردها إلى أهلها إذا طلب ذلك المال أو حدث أن توفي الشخص يرجع إلى ورثته وينظر في قول الورثة ويجب على حكم التصدق بالثلث على أصل معروف للشرع إذا قصد بها الصدقة وعما إذا قصد به العقل فلا إشكال ما ترجع إلى الورثة ثم في عقل الورثة إذا نزل الموجب للعقل والله تعالى أثابتهم الله فضيلة الشيخ إذا كان القول استحيح أن العاقلة تتحمل البيئة ولا يتحمل الفاسق من تسبب في الحادث فخلي ذا كان هذا القاصد معروف انه عدم المجالاه بعدم الاستقامه فليس بعينه ايضا شابط يتحمل العاقل ويستوي فيها البر والفاجر يعني لو كان هذا السائق فاسقا يشرب الخمر ولا يجني ولا يعبد الله هذا حق من حقوقه يغض الناظر الان لو انه توفي لورثه وأخذت منه سواء كان ضر أو فاجر ماذا من المسلم ولماذا يجفست عن الإسلام فالشاهد لا ينظر فيه لكونه فاسق ولا صالح هذا ما بإضراء الإضراء بكونه قريب له حق القرابة وما بين الله من الأخطاء والذنوب هذا شيء بين العبد وربه ليس بيننا وضينا نحن عزنا المكلفين في هذا الأمر يصوي في ذلك برهم وفاجرهم يعقل علون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفق ولم يقل على عاقلتها الأبقية ما قال على عاقلتها الصلحاء هذا حكم عام في الشر له سبب وقرابة ومن ذلك يبقى الحكم على هذا الأصم الله تعالى أعلم أسابق الله فضيلة الشيخ يقول السائل كيف نوفق دون تعالى ولا تبقل أعمالكم دون قوله صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسه تفضل. لا تعارض بين عام وخاص ولا تبطلوا أعمالكم عام والمتطوع أمير نفسه خاص لا تبطلوا أعمالكم يشمل للفرائض والنوافل يعني عام يشمل جميعا أعمال صالحة سواء كانت مثلا في الصلاة لا تبطلوا أعمالكم فإذا كبرت في الفريدة تتمها وإذا ابتدأت فمن فرد تتنى وإذا حجيت تتنى الحج وإذا اعتبرت تنى العمرة لا تبطلوا أعمالكم هذا في شرائب أيضا لا تبطلوا أعمالكم في النوافل فلو أن شخصا تطوع بشرافي لا يقطعها إلا إذا طرأ له طارق أو رخص له الشرع بالقطر فرهان الله عز وجل أن نبطل أعمالنا لأن إذ طال الأعمال يفوت أولا مخالفة للشرع إذا كان العمل واجدا فمن قطع صلاة وهو يصلي الظهر بدون سبب فإنه آثم شرعا لأن الله أمره بإتمام صلاته وأداء حقه سبحانه ومن أفضر في رمضان من دون عذر فإنه آثم شرعا ونقل يصمام الدار ويصام ومن جاء في حج فجامع زوجته قبل الوقوف بعرفة فقد أفضل حجة وأبطلة وهكذا لو جاء في عمره فجاء معا قبل الطوافق بالبيت فإنه قد أسهد عمرته هذا كل من يعني شرعه في الشرائف وفي الموافض فجاء النص النافذ المتطوع أن يغنسه في مسألة الصوم فمن الصام الأثنين ثم رأى من النص الحام يفتر إنا جبر اللي خاطر قريب أو دعيه إلى ولينا أو أمره والده الوالدته. فهذا خاص قال صلى الله عليه وسلم المتطوع أمير نفسي لأنه أزم وصلى الله منذ شرح ووفع الشرح حقي أكثر من غيره والقاعدة لا تعرضين عن مخاص والله تعالى علم أثابتكم الله فضيلة الشيخ يقول السائر سجود التماوة إذا وقع في الصلاة هل أصبر أم أسجد بدون تكفير أثابتكم الله الظاهر والصحيح وجود التكفير على ظاهر حديث ابي داوود وغيره في سجود ونهي عن الصلاه, الصلاة لله تعالى عن اثبت من مقلدات الشيخ سد بدرشم الصلاه وغيرها تعالى اعلمن ثبت لي نقول السائل هل أجر النافله في الصف الأول مثل اجر الصلاة في رنه في الصف الاول اثبت هذا في تفصيل في بعض المصادر النافله غير الصف الأول اصلا فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم النافلة في الروضة أفضل من النافلة في سائر المسجد وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبت عنه في كلمة وقال ما بين بيتي ومن بري روضة من رياض الجنة فهذه الروضة يفرص على أن يصلي فيها ويستكثر فيها من وهذا عليه عمل أهل العلم رحمه الله والسلف هذه الروضة أفضل ما في المسجد النبي لكن في فروضاء الصفة الأول أفضل على أصح قوله العلماء وهو اختيار الشيخ بن سلام رحمه الله جمعا بين النسوس وقال إذا أقيم الصلاة فالصفة الأول أفضل لورود النص الخاص به لأن الصفة الأول في نسجد بن صلى الله عليه وسلم في غير الروضة وحينه يتقدم من أجل الصفة الأول أمن في سعر النوافذ فالأضر من يصلي في الروضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة دم على فضلها وفضل العمل الصالح فيها وهذه نذية منصوص عليها لا يقدم الإنسان معها ولا يؤخر سيتبت له دليل ما يقدم ولا يؤخر ولا يعمل رأيه في رد هذه السنة الصحيحة ولذلك الذي عليه العمل عند علماء أن الطاعة في هذا النوضع أفضل ومن هنا بريم مرسل حال الطاعة فقال عليه وسلم من عاد مريضا فهو في خرفة الجنة وهذا دليل على عظم الأجر فدل على فضل هذا المكان وعظم الأجر قال بعض العلماء ما بين بيتي ومن بري من رياض الجنة أي أن فيها موصلة لدخول الجنة وهذا فضل عظيم وخير كبير جدا الإنسان يحرص على أن يكون في هذا المكان لأنه أفضل ما في المسجد أما ما عدا المسجد الهبوي مثلا الصف الأول إذا كان تجرس فيه حتى تنتظر للصلاة فتتنفل في هذا الموضع مثلا الآن شخص دخل المسجد بعض الناس يأتي إلى مكان ويصلي فيه فإذا قيمة الصلاة يتقدم ويتأخر نقول الأفضل أن تأتي إلى الصفة الأول وتصلي تخية المسجد في الصفة الأول وتجنس في مكانك لأن الملائكة تتصلي عليك وتترحم عليك ما دمت فيه نصلاك فلا تقطع هذا الفضل العظيم وذلك برمد السلم أن حديث بهرير رضي الله عنه وذلك أنه إذا توضع فأصبغ الوضوء ثم خرج إلى مسجده لا يخرج إلى الصلاة لم يختف خطوة إلا كتبت له بها حسنة حط عمدها خطيئة فإذا صلى لم تزل المنائكة تصلي عليه ما دام في صلاه اللهم اغفر له اللهم ارحمه هذا خم العظيم مفوت بالانتقال ومن هنا يحرف على هذا الفضل من هذا الوجه والله تعالى عالمه أفادكم الله فضلة الشيخ كيف يتصرف الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء أثناء صلاة بالنأمنيين أفادكم الله يسحب شخصا من ورائه وينصرف إذا علم أنه مخبث او حصل له الحدث أثناء الصلاة يسحب شخصا يستخدم هذا يسمى بالاستخلاص يسحبه ويقيم مكان من ينصره ويسحب أولى الناس بالإيمان إذا كان وراءه ثلاثة أشخاص حدهم لا يقدمه ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم ليليني أولي الأحلام فهذا لأجل وجود حاجة الإيمان قالوا أن هذا الحديث مبه على قضية الاستخدام لأنه يحتاج الإيمان إلى أن يستقل عند حدوث العارض له والله تعالى عنه أسابق من الله طبيعة الشيء هل هناك وقت نهي قبل صلاة الظهر وإذا كان فمتى يبدأ أسابكم الله قبل صلاة الظهر إذا انتصف النهار إذا انتصف النهار لا يتنفل الإنسان وانتصف النهار تقض الشمس عن الحركة الشمس تفيد من المسرق إلى المغرب وإذا وصلت في منتصف النهار في كبد السماء وقفت وهذا هنية يعني وقت يسير وهذه الساعة ممنوع من الصلاة فيها قال ثلاث ساعات نهانى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهم أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة حين يقوم قائم الظهيرة لأن الظل إذا جاءت الشمس من المشرق فإذا الظل يتقاصر يتقاصر حتى تنفسج الكبد السماء فالظل يتحرك أثناء نسيرها من الشرق إلى منتصف كبد السماء فإذا انتصفت لكبد السماء وقفت فيقوم قائم الظهيرة اللي هو الظل فإذا وضعت الشارس وجدت الظل لا يتحرك لا بمكس ولا بزيادة هذه ساعة انتصف النهار فإذا انتصف النهار منع من الصلاة النافلة لأنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم والعراضة بالله قال صلى الله عليه وسلم قال الحديث الصحيح فإذا طلعت الشمس يقول عليه السلام يعلم الصحابي أوقات النوافد فإذا طلعت الشمس فصلف إن الصلاة حاضرة نشود يعني تنثل حاضرة قيل تحضرها الملائكة وتشهدها الملائكة وقيل نشودة بالخير نشود الله بالخير فإذا قام قائم الظهيرة يعني انتصف النهار فأنسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم يعني ساعة غضب وليست بساعة رحمة هذا وقت ذهي والصحيح نذهب جمهور العلماء أن هذا النهي يشمع حتى يوم الجمعة والإمام الشابعي رحمه الله بعض أن يوم الجمعة وفي حديث ضعيف أشار للحافظ الحجر في البلوغ والصحيح أن يوم الجمعة وغيره على حد سواء لورود النص على العموم والله تعالى أشابكم الله فضيلة يقول السائل ما معنى قول صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع النظار هي الحصب والجمال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فربه ضلغ الأوعى من سامه حديث سريع الرسول الله صلى الله عليه وسلم ندب فيه الأمة إلى حزو السنة و العناية بهذا الحفظ حتى يكون حفظا متقنا لا يروه بالمعنى قال فحفظها فأداها كما سمعها فقال نظر الله النظارة هي الحسن قال تعالى وجوه اليومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فلما نظرت إلى وجه الله عز وجل ازدادت جمالا وحسنا النظارة التي وردت من هذا الحديث ثلاثة العلماء على قولين قال بعض العلماء إنهم يحشرون يوم القيامة تتلألأ وجوههم كالشمس وهم حفظت السنة فمن أكثر من حذر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله وجهه وكان فيه نور السنة ولذلك أهل السنة على وجوه النور وقال بعض العلماء إنه في الدنيا أيضا يكون في الدنيا ولآن السنة في وجوهين فقالوا إن الله عز وجل يجعل لهم النور والنظارة فوجوههم وجوه خير إذا رأيت وجه الرجل منهم يعني اتمأن قلبك ورأيت أنه وجه رجل خير وصلاح ودر لأن الناصية والوجه تابعة للعمل قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة ولذلك تجد أهل الظلم والأذية والإضرار انظر إلى شخص يقطع رحمه تجد وجههم مذرما وانظر إلى شخص وصول للرحم أو بار بوالدي الكثير كثير الصدقات أو كثير الحسنات ترى نور الطاعة في وجهه وهذا امر جرت به العادة من الله سبحانه فعال وهو معروف وقال نبر اللهم الله أن سمع مقالتي فوآها يعني سمع ما قالته رسول الله صلى الله عليه وهم الذين داشر استمع منه ابي وامي صلوات الله وسلم عليه ورضي الله عنه اجمعين ويشمل من بعدهم انه قد صح ما قالته ما قال صح ما قال في ان الحديث وفي قول ما قالتي يختص بالصحيح من على رسولنا صلى الله عليه وسلم. لان المطلوب لا ينسب للاي رسول السلام سمع ما قالته يعني وعى هذه المقالة وشده القلب الفاهم لأشياء الوعاء الذي قد حفظ ما فيه فأدىها كما سمعها إذن ضبط الحفظ وضبط الأداء سيأتي باللفل كما سمعه وهذه أعلى منازم حفظ السنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم واحفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستطيع فلك من النور والمظارة على قدر ما حفظ لأن الله وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الصدم العظيم ومن نضر الله وجهه في الدنيا مبدر وجهه في الآخرة ومن هنا الحرث على حرس السنة حلو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حيناء بمن عليه السيخان يبدأ المسلم بالأحاديث التي في أحكام ديني مثل أحاديث عمدة الأحكام لأنه تتألق بحلاله وحرامه وعبادته وكيفية قيامه بحق ربه ثم بعد ذلك ينتقل إلى الآداب والأخلاق ونحن ذلك ويتوسع في الحظ فالأصل أن هذا الفضل خاص من حظه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا من يختم هذا العلم فأدعها وغلغها فإذا أدى هو بلغا فمن بلغ, بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فحفظه كان له مثل أجله ولم ينطق لصان ذلك الذي حفظت من أولادك ومن طلابك بهذا الحديث إلا كان لك مثل أجله ولا يعلم أحدا فينطق ذلك المعلم إلا كان لك مثل أجله فالله أعلم كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخير والبركة والأجر وإذلك فازوا بخير لا تستطيع الأمة أن تدركهم في ذلك الفضل كما قال صلى الله عليه وسلم فلو أنفق أحدكم مدى أسد ذهب ما بلغ مدى أحدهم ما نصيفه. فهذا إشارة إلى أنهم تدوأوا المنزلة الثانية العالية في هذا الفضل العظيم نسأل الله بعزته وجلاله أن يعيننا على أحضر السنة ومحبتها أن يجعلنا من أهل هذا الفضل أن يجعلنا فيه أوثر حظا ونصيب الله تعالى أفضل الله فضيلة الشيخ يقول السائل مربت وأنا في سفري بأحد المساجد على الطريق ووجدت جماعة يصلون صلاة العصر ودخلت معهم في ركعة الثالثة وبدأ أن سلم الإمام قمت وصليت ركعة واشدة وصلمت بيه في القصر ثم سألتهم هل صليتم أربعاً أم أسرتم الصلاة قالوا صلينا أربعاً فقمت فأتيت برقعتين ثم سجدت لسهو هل عمل هذا صحيح وإن كان غير ذلك فماذا أفعل علماً أنه مضى على ذلك الشهر أسابقه الصلاة الصحيحة وما فعلته صحيح صديق في خروجهم خلالها العلمة رحمه الله كونك تكلمت بين الركعتين الأوليين والأخريين كلمت لعذر ولمصرحة الصلاة كما قال باليدين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقصرت صلاة أو نحيط كما في الصحيحين الحديثة في بريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي إن الظهر أو العصر والشق من الراوي فقام له فسلم من رفعتين فقام له رجل يقال له باليدين وهو الخرباق رضي الله عنه وقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أو نشيت قال ما كان شيء من ذلك قال ذلك قد كان شيء من ذلك الحديث هذا كلام من نصرحة الصلاة أنت تكلمت من نصرحة الصلاة وفححت صلاتك خاصة على مذب من يقول المسافر يتم وراء المقيم مطلقا سواء في الصلاة من أولها أو من آخرها لعمل قوله من السنة أن يتم المسافر وراء المقيم وهذا أحبط في حقوق من خلاف العلماء ولكن لو أنك سلمت من ركعتين واجتزيت بهنا فإنه يجزيك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عائشة رضا الله عنها في الصحيح قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرب في السفر وزيدت في الحظر تدل على أنك في السفر تسلم ركعتين وأقرب على هذا الأصل فلما كان المسوق يتم النقص في صلاةه والمسافر لا نقص له في صلاة لأن الله فرض عليه الركعتين وما لو أدركوا في الركعة الأخيرة فالله فركع أجع ولو أدركوا في الركعتين الأخيرتين من الظهر فسلم معه أجع ولكن الخروج من الخلاف أفضل ولا شك من الذي فعلته الصحيف والصلاة كالصحيفة الله تعالى عالم أثابت من الله فضلك الشيخ ما حكم التشهد في الصلاة أثابت من الله التشهد تشهدان التشهد الأول في الثلاثية والرباعية واجب وليس بركم والدليل على ذلك حديث عبدالله بممانك النبي بيحيلة رضي الله عنه وعن أبيه وأمه في الصحيحين فإنه صلى عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعته في الظهر فيما مما كان السجدة الثانية من الركعة الثانية قام عليه الصلاة والسلام ولم يدلس يعني من يدلس التشاهد الأول فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا فلن عليه الصلاة والسلام إلى التشهد ولو كان ركما لرجع إليه فلما لم نرجع إليه قال رضي الله عنه حتى إذا كان في التشهد وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد السجدتين عليه الصلاة والسلام جبرا للنقص فدري على أنه من الواجدات لا من الأركان ولذلك رجع عليه الصلاة والسلام في حديث ذي اليدين إلى الرفعتين لأنها أركان ولن نرجع للتشهد لأنه واجب ومن هنا تقسيم العلماء رحمه الله للواجبات والأركان منتزع من أصول صحيحها شرعية في الأدلة فشاهد هذا أن التشهد الأول واجدة ليس بركم والتشهد كان يركم من أركان الصلاة ومن هنا به عليه الصلاة والسلام وضيّل للمسيء صلاة هذه الركمية فقال ثم نرفع يعني بعد الحجز الأخيرة حتى تستيجالسا التشهد والجلوس له تشهد في الجلوس ركن من اركان الصلاه على اصحى قول الهلماء والله تعالى اعلم استادنا المحاضره الشيخ هدم ولا مكان ولو اسلم هذا المعتق ان حتى لو بقي على كفره ورطب ثم مات ليس له مولاه تصافا اولا اذا كان كفرا لا يعتق مما اصل دخول في النصف لسببه الكفر وتوضيح هذه المثل أننا ذكرنا غير مرة أنه في حال الإسلام إذا كان هناك كفار ودعوا إلى الإسلام فامتنعوا فإن كانوا من أهل الكتاب عرضت عليهم الجزيين فإن امتنعوا وجاءوا يقاتلون المسلمين فجمعوا بين الكفر ومحاربة الإسلام ومن هنا يضرب عليهم الرق فالرق لا يضرب إلا دول ولي المسلمين وفي حال الجهاد الشرعي الصحيح ولذلك لا يخص بمكان ولا بزمان ولا بلوم ولا بطائف ولا بجنس عام كل من كفر بالله لأن الله يقول إنهم يعني الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل فلما يقف في وجه الإسلام نزل عن مستوى الآدمية إلى مستوى البهينية بل من هم البهين وخميين يباع ويشترى هذا من كفر ومن هنا لا يعتق إذا كان المكافر كيف يعتق يعني هو ضرب عليه الرقم من الكفر ثم يعتقه فاتك مصالح الشريعة والدليل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم لما أرد الصحابة أن يعتقى فأمته قال علي يديه فلما جئ قال أين الله؟ قال في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة جملة فإنها مؤمنة جملة أعليلية أعتقها لأنها مؤمنة ومفهوم ذلك أنه لو كانت كاظرة لما عتقت لأنه مقصود الشريعة وعلى هذا يختص الولاء العتق بهذا الوجه الذي ذكرناه والولاء ثابت على كل حال للمأسف والله تعالى أعلم فضيلة الشيخ يقول السائل شخص صلى في مسجده بالناس الجمعة وخطب الخطبة الأولى ولم يسمها لمرض ألم به منعه من إتمام الخطبة الأولى ولم يخطب على ذلك ثامية ولم يسل الناس وبعد ذلك قام رجل من الجماعة وصلى بالناس ولم يسم خطبة السؤال هل صلاتهم صحيحة عن باطلة لأنهم لم يخطب بهم لن يخطب بهم الإمام خطبتين ثانتين متوفرتين الشروط والأركان أثابق الله شخص صلى في مسجده بالناس الجمعة وخطب الخطبة الأولى ولم يسمها لمرض ألم به منعه من إتمام الخطبة الأولى ولم يخطب على ذلك الثانية ولن يصلب الناس بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن مولاه مما بعد فإذا لم تقع الخطبة تان لما الخطبة الثانية لم تقع فإنهم يصلون ظهرا ينظرون إذا كان في أحد يحسن خطبة ويحسن أن يعظى الناس قام وخطب والخطبة بيننا في هذا الجمعة أنه لا تشترط لها شروط معينة وأن النذار يدور حول البشارة والنذارة فلو وقف الناس دوصاهم بتقوى الله عز وجل أمرهم بالصلاة أمرهم بذر الوالدين أمرهم بأي عمل من أعمال الخي ونهاهم عن أي عمل من أعمال الشر أو من عقوبة الله العاتلة والآجلة اقتلنا في الخطبة ووصلها شروط معينة بشيء فنقول أنه إذا فقدت فطر تقوم على البشارة والنذارة إذا حقق ذلك المقصود وقد تمت الخطبة وكاملة تماما إجزاء بقية الخطبة على السنة كاملة تامة أن يحصلها على الهدي الوارد أما الوارد في الصال هل أصبح على هذا الوجه يقوم شخص يخطب به وإذا تعذر هم يصلونها ظهرا وإذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يعجون الصلاة ظهرا والله تعالى أهلا أفهدكم الله فضيلة الشيخ يقول السائل اعتمرت قبل خمس سنوات ولم أحذق ناسيا ولم أتذكر حتى لبست فياد ولكني شغلت ولم أتذكر إلا بعد مدة فماذا علي إثابة من الله اللهم استعى ما أهوان الدين عند الناس وما أكثر الغفلة عن حقوق الله عز وجل الشخ يأتي في عمره ويأتي في حج ولا يحس أنه ضيف على الله سبحانه وتعالى يفرق قلبه من هذه الدنيا ولا يحس أنه في أسرف المناطب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى ولو يفش بنعمة الله عز وجل أن الله خطار من بين الملايين لكي يطوف في ذيته وقد يكون في ساعة لا يطوفها إلا القليل ولو من بنعمة الله عز وجل الذي سلك من المصائب والنكبات والبلايا وقد كان بمكان أن تنقل به سيارة أو تغرق به سفينة أو تهوئ به طائرة ولكن الله سلم وما سلنا لله سبحانه وتعالى لو ليت الذي يعتمر أو يفج يستشعر أنه وما هو حاله وفي جابهن يقف لو أن الإنسان بمجرد أن يلدي بالعمرة يستشعر أنه ينادي ربه كان عليم ذي من العابدين يقول لديك فيخرج نفسيا عليه فقيل له ما شأنك رحمك الله يبنك رسول الله قال أخشى أن يقال لي لا لديك إنسان يستشعر أنه ضيث على الله عز وجل فإذا جاء ويطع هذه الرحاب مؤمناً مخبتاً خاشعاً متخشعاً متدللاً لربه متدللاً يرجو رحمة فإنها عنده تهون عليه الدنيا وما فيها ويصلح في لذة وأنس كيف الإنسان يدخل العقول لله ومثلا على ضيثاً على غني من أغنياء الدنيا ويحس أنه في نشره بعض يت... إذا... إذا زار غنيهم جلس يتحدث لهذه الزيارة السنة بل السنوات بل عبرة كله يتحدث زار سنة لا إله إلا الله كيف هو في, في هذه الرحاب الطاهرة لهذه الملوك وجبار السماوات والأرض الحاج المؤتد ضيف على الله هذا الغفلة الشخص يأتي ويفعل المناسكه كأنه في سجن إذا أهل بتحجي العمره ينتظر بس فقط متى ينتهي من حجه وعمره متى يحل إحرامه ثم يحل إحرامه لم يفكر مع الغفلة بس وريد أن يرجع إلى قلبي وريد أن يرجع إلى أهل لا ينظر إلى نسكة هل أتنى وأولى المتنى. لا ينظر هل, هل هو على حال, حال توافق السنة وهضي رسول الله في السنة أو على خلاف ذلك لا ينتفقد نشه ولا ينظر ولذلك يعتمرون يعتمر ويعتمرون ويكررون وحالهم بعد العمر كحالهم قبل الأمر من الناس من اعتمر فزار الله عز وجل سعى بين الصفا والعمر فانقلبت حياته وتغيرت شؤونه من الناس من وقف في هذه المواقف ونزل في هذه المنازل فرفع الله درجته وأعظم أجر وكفر خطيئته وهو في كل لحظة وفي كل ثانية يستشعر أنه ضيف على الله كل جناله فأصاب الله عليه من الرحمات والبركات والخيرات ما لن يخطر له على ذلك من الناس وما أسعد تلك الطائفة وأولئك الأقوام والفئام من الناس الذين وقفوا وابتهلوا وتذرعوا وتذللوا وتذللوا بين ودي الله عز جل في عمره ما, ما جاوز الطوافا وسعين ولكنهم قاموا بحقها وحقوقها وآجابها والصفاتها على أثن وجهها فَدَعُوا الله دَعْوَةً أَصَابُوا بها سَعَادَةً لم يَشْقَوْ بعدها أَبْدَهَا إن هذه اللحابة الطاهرة كيف الإنسان يأتي ويعتمر ولا تقصير ولا حلق ولا شيء مباشرة بنجرب معينته يركب سيارته ينسى أين كان رفنه ينسى أين كان لأنه لو كان عنده الشعور ومستشعر لهذه العبادة مستجن الروح والبدن لأصلح لهذه اللذبة من الناس من يعتمر ويبقى في لذة عمرته شهرا بل منهم من يبقى في لذة عمرته سنة بل منهم يبقى في لذة عمرته دهرا وناشئتهم من نصافات بعيدة وهم يتمنون أن يعتمروا فإذا وقفوا أمام بوت الله عز وجل خشعت قلوبهم وضرغت خشية لاعيونهم والواحد من يتأمن أي كيلومترات وآلاف الأميال التي قطعها وجاوزها راجئا لرحمة ربه فيكون فانن ذلك البيت متبرعا لرب متخشع متذلل كل التذلل والتذلل في ذلك المقام الكريم فيجد تلك النشوه وتلك اللذه وتلك السعاده وذلك الأنس العظيم برب سبحان جعل الله الكعبه البيت الحرام قيام الناس يقول تعالى ولا تؤتوا الشؤرضك بين القولين ولا تؤتوا السفهاء اموالك التي جعل الله لكم قياما المال تقوم به الدنيا وتطعب وكيف الله عز وجل قل جعل الله الكعدة البيت الحرام قياما للناس لأن فيها قيام دين والدنيا في هذه العبادة الجديدة لأنها تذكر بالتوشيد والإخلاص والتجرب الإنسان يأتي إلى هذا المكان وإلى هذا البيت أنه هو بيت ملك الملوك جبار السماوات والأرض ولذلك قل أن يأتي مكروب بكربه إلا فريج كربه هم هو امن ان الله قلبه من الايمان واليقين لا يشك في كربه اوث علىه الا ان ينتهي نعم التي لو علم الناس مقامها عند الله جل جلاله لو علم انها الشعائر التي لو عظمها الانسان كان تعظيمها من تقوى قلبه من الله جل جلاله ذلك اسم الاشاره الذي يدل على البلوغ العرب لا تقول ذلك الا لشئ بعيد بعيد ما تقول ذلك لشيء قريب ذلك يعني شيء بعيد ذلك ومن من ذكر انت غني فقير ومن يعظم قال تعالى يعظم والتعظيم كلمة يشك في السهلة ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القبول ذكر الله من فوق شئ السمارات الذين يعظمون شعائر أنهم متقون. كان سبحانه وتعالى بأنه قد صلحت قلوبه لأن القلوب لا تصلق إلا بالتقوى لمن كان فيه غفلة صلى الله عليه وسلم أن يأتي ولا يلتفت حتى إلى خروجه من نسكه ولا يلتفت إلى سنة المدى صلى الله عليه وسلم أن نحرص أن يتحلل في مكة بعد عمرته كمجاعا هدي عليه وسلم بأبي وأمي الإنسان يأتي بعمرته كإذا قاف بالبيت و رمن عند بيت الله تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمن تذكر أنها أناقل وأنها منازل تسكب عندها العبرات وأنها منازل تستجاب فيها الدعوات هنا خشع المؤمنون والمؤمنات هنا بك الصحابة والصحابيات هنا رجفة القلوب هنا أنابت إلى علام الغيوب هنا المقامات بين يد الفاطر الأرض والسماوة هنا السعادة التي لا شقاء بعدها أبدا هنا الكرامة التي لا نهارتها بعدها أبدا هنا العز الذي لا ذن بعده والغنى الذي لا فقر بعده فكم رجل فقير وقف بهذا المكان فسأل ربه من خير الدنيا والآخرة فرجع غنيا بالله وحده لا شريكنا هذا المقام الذي يطوف بالبيت عنده هذه المشاعر يطوف بالبيت فيدف أشجانه وأحزانه إلى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض ويقف عند المقام يصلي ركعتين فيبتهل إلى ربي فيسأله في تبريج كرده وتنزيس همه وغمه ثم ينطلق إلى الصفا والمروة ويقف كما وقف رسول الهدى صلى الله عليه وسلم يترسم خطاه كأنه أمام عليه الصلاة والسلام يقف كما وقف ويبهن كما ابتهل ويبهو كما دعا كما سأل وكان ابن عمر رضا الله عنه يقف على الصفا حتى ان اصحابه يصيبه من ملل يقول ابن عمر فكنا نمل ونحن شباب من طول موقفه لماذا يقف يقف بين يدي الله عز وكل وكانت له دعوات ومن الدعوة التي رواها البيهقي ماذا يقول يقول اعزنا يقال وهو سؤال الله الاسم في الدين كان من دعائه كما رو البيهقي بسنه بسنه صحيح اللهم أنك قلت وقولك الحق ادعني أستجب لكم وإنك لا تخذف مني عاد اللهم اللهم كما وعدتني فاستجب لي اللهم كما أذقت للإسلام وهديتني إليه فلا تنزعه مني حتى ألقاك المسلم وفأل الله عجل مسألة هل المقامات الدليلة من هذه اللحظات وهذه المواقف وجاء ونزلت بين الصفا والمروة وفهروا وتذكر المكهوب المنكوب التي فرج الله وكردها في هذا المكان لأن يأتي بهذه المشاعر ويستشعر هذه المشاعر ينسى العبادة لأن يكون متبع للسنة ينسى الحق والتقصير ينسى شيئا من نسكه لأنه متبع لهدي المجزء صلى وهذا سبب ترك السنة والغفلة على السنة صلى الله عليه وسلم من أسباب الحرنان والمسيام إذا استحعى هذه المشاعر انتهى من سعي يبقى قلبه يدوك يتبقى نفسه تتحدث يريد أحد شيء وأعذ شيء وهو رحمة الله عز وجل ومن أصابته رحمة الله فلا عذاب بعدها أجل رحمة الله التي نشعت كل شيء وكتبها للذين يتقون وطيبون الصلاة فأصلحوا في الدنيا والآخرة ما هذه الرحمة ينتظرها وعدا من الله عز وجل وأنه دعا بها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين طير إذا كان عنده هذا الشعور منجرد ما ينتهي من حندوقه وقلبه يحدثه عن المبادر فيصيل هذه الدعوة من رسول الهدى الصلاة. ثلاث مرات ودعنه بالرحمة من نبي الله ترد دعوته ومن تلك الدعوات ثلاث مرات ثلاث رحمات مكررة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتهم بها الله جل جلاله ثم يأتي وينتهي من عمرته وقيده وعيق للسماء لأنه في سائر عمرته ودعو الله عز وجل هذه الدعوة اللهم ارحمين ومن رحمه الله فلا يحدد ومن رحمه الله سعد سعادة فلا يشقى بعدها أبدا وأصاب العزم وظنبه بعده أبدا لأنما أصابته ورحمة الله فهو في شفد الله ورعاية الله وكرز الله سبحانه وتعالى حتى إن الجنة التي هي غاية ما يتمنى الإنسان من رحمة الله لن يدخل أحدكم من جنة وقال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته من تغمّده الله برحمة حسنة خاتمته وصلح قوله وعمله وذكى ظاهره وباطنه ومن أصابته رحمة الله أمّن في قبره وصعد في حسنه ونفره ودخل جنة الله عز وجل برحمة الله عز وجل فهذه التي تنظرها من الدعاء من رسول هدى صلى الله عليه وسلم أن تحلّني نعم أعدنا وكررنا في هذا السؤال لأنه علمت به بلوه كثير الآن الناس يشتكون من جرد ما يأتي بها التي يركبهم السيارة ومنها ينطلق إلى جدة يلا خلاص تهين من العمر وكأن العمر تقل يوقع وكأن الشلم يتخلص منه ما يستفعر أين كان وإين هو وما هي التي يعيشها في حين يحلص على تأثير رسوله السلم فيصبر ويقف إلى أن يحلق ويقصر لنسائه فيصيج سنة مجلس سلم بالتحلل في مكة فتن بعض العلماء يراه من النسك ويرى أنه لا يصدر عن بلد مكة إلا وهو متحلل فهذا أضل فيه سنة على رسول الله عليه وسلم ويقع النافسي هذا يصلى الله عليه وسلم عنه بسبب مغفلة فعليك يا أخي بالله حكم المسألة أنك إذا تذكرت ورجعت مباشرة وخلعت من الثياب ثم قصرت او حلقت فلا شيء عليك لأن لبس المخيط وقع من عن نسيان وهذا المحظور الذي يلبس المخيط أو تغطية الرأس إذا وقع عن نسيان ثم أعزاله الإنسان بعد التذكر فلا شيء فيه ولا في دين فإن بقيت على ثيابك وحلقت, وحلقت أو قفرت عنك على ثيابك فعليك في دين لأنه الواجب أن تنجع مباشرة عذرت أثناء النسيان فإذا تذكرت جاء العذر فحين يذن تزول الوصفة وما جاء لي عذر بطل بالزوالي أجاج عليك أن تلبس هذا الثياب مثلاني لكن ذات تذكرت واجبت عليك رجالته وتجب عليك الكسفارة وبناء أن على ذلك عليك وبناء على ذلك تفصل في حكم هذه النفلة وأليك أن تتحلل قال وقت القصر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم ونزارك عليك.